يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القول الكافرون فلما دقنوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرم وجئنا ببضاعة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 الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع ان من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اتركك الله علينا وان كنا لا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فأنكوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني ريح يوسف لولا إِنَّ الَّذِي يُرِيحُ الْيَوْمَ سَلَولا لَأَنْتَ فَنِيدُونَ قُلْ أَنْتَ اللَّهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ